واجعل ا ل ق ر آ ن العظيم شفاءنا ودواءنا انت ثقتنا انت رجاؤنا يا من هو اقرب الينا من حبل الوريد يا, يا فعال ٌ لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين ما يؤذينا بحولك وقوتك يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة لا ق و ة إ ل ا بك لا حول لنا ولا ق و ة إ ل ا بك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا إ ل ه غيرك اللهم أ د خ ل على قلوب المسلمين السرور و أ غ ن ي منهم كل فقير و أ ش ب ع كل جائع وفك كل أ س ي ر وفرج عن كل مكروب و أ د ي الدين عن كل مديون وأشف كل, مريض واشف كل مريض ورد كل غائب وردَّ كل غ الى ئ ب وردَّ ك غائبٍ إ ل أ ه ل ه سالما معافى اللهم نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم عاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه ولا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة اللهم أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة إ ل ه ن ا لا يجزي بمدحك لا يجزي بمدحتك القائلون ولا ب آ ل ا ئ ك الشاكرون اطعناك بفضلك و ا ل م ن ة لك عصيناك بعلمك و ا ل ح ج ة لك إ ل ه ن ا إ ن تعذبنا فمن عدلك و إ ن تعفو عنا وان ن تعفو ف م ر ح م تعف ك وإن ت و عنا فمن رحمتك يا رب أ د خ ل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا رب إ ن ذنوبنا ع ظ ي م ة و إ ن قليل عفوك أ ع ظ م منها يا رب ف ا م ح بقليل عفوك عظيم ذنوبنا اللهم ان كان في سابق علمك أ ن هذه ا ل ل ي ل ة هي ل ي ل ة القدر اللهم فقدر لنا فيها الخير كله واقسم لنا فيها خير ما قسمت واجعل أ س م ا ء ن ا في هذه ا ل ل ي ل ة مع السعداء وارواحنا مع الشهداء واجعلنا من أ س ع د السعداء واجعلنا و أ ه ل ن ا وذرياتنا والمسلمين فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار اللهم اجعلنا في هذه ا ل ل ي ل ة ممن نظرت إ ل ي ه م فغفرت له وقل ترجعوا ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم من ى حسبت اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في هذه ا ل ل ي ل ة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إ ل ى حسنات وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا أ ر د لكم سؤال اللهم أ ع ط ن ا سؤلنا اللهم أ ج ب دعاءنا اللهم حقق رجاءنا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 اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان ل ل ه م اصلح احوال المسلمين في كل مكان حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين